إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة خافضة الرافعة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هداءا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 في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقارن لذول بأكواب وأمارق بأكواب وأذاريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من بايت خير ولحم طير لا يشتهون وحور عين, وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح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 الآن